حمامي يا جارى الواح، حمامي يا جارى الواح، هيا ضنيان زين الدا، هيا من حالها والجو أجو، من حالها والجو. لشافت الطير بجنحه لشافت الطير بجنحه يصفق جو الفضا مفتوح مفتوح قامت بالاشواق نواحة, نواحه لا شك عيا لنا لا شك های افتنیانی زیل الدوح های افتنیانی زیل الدوح الروح الروح من حالها من حالها صت ما في الهوى وراح لا صرت عن غايتك مطروح لا صرت عن غايتك مطروح والحب بالوانه فضحه والحب بنواه فضحه راعيه لو يا جحده ما ضوح لو يا جحده ما مهي بمرتحه مهي بمرتحه من رفتم من حالها و كيفه ما تنسى يقرح والروح خطرين عليها تروح والروح خطرين عليها تروح دايم بالاسرار دوحه دايم بالاسرار دوحه لو كان ما في الحكي مصلوح لو كان مثل الحكي مصلوح یعنی زین الدهر نروح